بسم الله الرحمن الرحيم سورة آل عمران ونزلت فيها آيات بينات في لعلهم تذكرون السالية والسالف جريد Yes. Yes. Yes. مَنَافِئٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُصَنَّاعِ ضُمَّاً لَمْ يَنقُبُوا بِأَرْبَعَةِ شَوَادِئَ أَجْرِ دُونَهُمْ فَجُنِدُوهُمْ فَمَا لَنَا نَجِدُهُمْ وَلَا تَغُبَّنَ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ ولذلك لهم من بعد ذلك ورسله فإن الله رهو رحيم ولذلك يرمون أهواجا ولذلك لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة فشهادة أحدهم أربع شهاداء واللهم سدد أن لا عداوة الله عليه من كان من الكاذبين ويدبر عنها الغذا أن تشهد أربعة شهاد لله أن تشهد أربعة شهاد مولانا الكاذبين والقامس سنا من غضبا ما علىنا ان كان من الصادقين ولولا نظم الله, الله عليهم ورحمه وان الله تحوى ومن حكين الذين جاءوا منهم لا تحسبوا شرعا لكم بل هو خير لكم لكل مرئين منهم من فسدنا للكم والذين ولا كبروا منهم لهم أدا عظيم لولا إذا معهم غير لَن نؤمنون ولن نؤمنا بانفسنا خيرا ولن نؤمنون ولن نؤمنا بانفسنا خيرا الشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولو لا فهم الله عليهم ورحمة منهم الدنيا والآخرة لم أزدهم يَقُولُونَ بِالَّذِي لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ وَيَقُولُونَ بِأَوهَامِهِمْ مَا لَنَا نَتَكَلَّمُ بِعَيْنٍ وَتَحْسَبُونَ أَنَّنَا وَهْوَ عِندَ اللَّهِ يَصْمَعِ وَلَوْلَا اهْتِمَاعُ قُلْ مَا هُمْ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ كِتَابُ التَّنْزِيلِ يَحْكُمُ الله أَنْ لَا تَعْبُدُوا مِثْلِي أَبَدًا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَيُمَيِّزُ مَا لَكُمْ آيَاتٌ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْحَقِّ إن, إِنَّ الَّذِينَ نَفَذُوا أن تشيع الباكش في الذين آمنوا لهم, لم عذاب لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا وآخر والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا أرض الله عليهم ورحمهم وَإِنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ وَرَحِيمٌ يا, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَهْدِي إِلَى الضَّلَالِ وَالضَّلَالِ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ هُوَ الذَّكِيُّ عَلِيمٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَا لَكُمْ وَالسَّعَةُ أَن يُؤْتُونَ الْقُرْبَى أَيُؤْتُونَ الْقُرْبَى وَهُمْ سَاكِنُونَ وَهَادِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيَعْزُون وَيَصِلُونَ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يُؤْمِنَ الرَّحْمَنُ لَكُمْ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الْمَفْسَدَاتِ فِي الْأَرْضِ عَامِلَةً بِالْإِثْمِ وَالظُّلْمِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلَا يُحَرِّصُونَ عَلَى الْآخِرَةِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَبِالْمَلَائِكَةِ وَلَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَيَقُولُونَ يَؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَفِي الْمَاضِينَ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُنِيرُ الْغَبِيبَاتُ لِلْغَبِيهِينَ وَالْغَبِيبُونَ لِلْغَبِماء وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِينَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ لِمَا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ خير المجدد حتى تستهنسوا وسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعملكم تذكرون فإن لم تجد أَحَدًا أحدا فلا تددنوها أحدا فنللا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ لِيَنظُرُوا إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَوَالَّذِينَ كَفَرُوا مُعْرِضُونَ وَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَدَكَّتْ بِهِمْ أَرْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ والله يعلم مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحضروا فروجا ذلك أكادا إن, إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنين يغضن من أبصارهم ويغضن من أبصارهم ويغضن من وَيَا قَوْمِ دُونَكُمْ جَمَعْنَا وَلَا نُبِيدُ دِينَ دِينَهُمْ إِلَّا مَنْ هَوَى وَمِنْهُمْ لَا وَالْيَوْمَ نُنَبِّئُهُم إِنَّ هَذَا لَكُوبٌ بِهِ وَلَا نُبِيدُ دِينَ دِينَهُمْ إِلَّا بِعُدُولِهِمْ إِنَّ أَخِ ذَكَرٍ لَّهُنَّ أَوْ إِخْوَانِهِ هُنَّ أَوْ بَنِيهِ وَلِيدِهِ أَوْ بَنِي أَخِيهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَيُنْهِي عَنِ الْجَنَابِ أَوْ الظَّهْرِ لِلَّذِينَ لَنْ يُغَطُّوا عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يُقْرِبْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ إِلَّا مَا أُذِنَ لَهُنَّ مِنْ طُهُورٍ وَلَا يَظْهَرْنَ إِلَّا مَا ظَهَرَ أياما منكم والصالحين من عبادهم وإبادكم إن يكونوا فقاء أهلهم الله من طرد والله واسع عليم وَالَّذِينَ آتَيْنَا مِنَ الَّذِينَ لَا يَجْتُمَعُونَ لَهُنَّ حَتَّىٰ الْمِلْلَةُ اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَعْطِنِي وَالَّذِينَ يَبْدَأُونَ الْكِتَابَ بِمِمَّا مَلَكَ أَيْمَانُ ذَكَرِهِمُ الْعَلِمُ فِيهِ خَيْرٌ وَلَا تُ حصن للذب عن عرض الحياة الدنيا، وما يكره النبأ النواح ذي إقراره ومروره، ولقد أنزلنا إليك ما يزيد من مبينات، وما من من الذين غلوا من قبلهم. وما بلن من النذيل خل منهم قربا وما بعثن من المتقين. الله من السماوات والأرض ما نقوم إليه فيها. Dan ilah syarikatimu, walau riba tidak ada zaitun lagi, tidak ada zaitun lagi, walau nam zamzam tidak, nurnu alam, yakinlah nurnu alam yang ريمون ام الناس ومقام بكل شيء غديم في بيوت اذن الله ان, أن ترفع وينكر فيها السوء يصفق له لهم فيها يصفق لهم فيها يدموا والصار ولبئير القنط والابصر نياي يي اللهم ااثنا ما عمل من ويزيد من من فضله والله يرضى من يشاء بغير انسان والذين كفروا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حساب والله سريع حساب أو أول ما فيه تريني نجين يانشا ممن من طوقي موجد من طوقي موجد من طوقي سفا ظن ما بداها او وضع الى لم يكن يرى وَمَن لَّمْ يجعل, يُجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ وَالسَّمَاءُ مِدْرَارٌ وَنَزَّلْنَا مِنَ وزمان وزمان وزمان وزمان وزمان وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَلِلَّهِ مُلْقُ السَّمَاوَى وَالْأَرْضِ وَإِلَ اللَّهِ الْمَصِيرِ أَلَنَا نَرَأَنَّ اللَّهَ يُسْجِي سَحَادًا ثُمَّ يُأَلِكُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَعَلَهُ رُكَامًا ثم ما يجعلكم كما من منع الود من خلال وينزل من السماء جبال فيها من برد فيض فيه فيصيبه من, من يشا يُؤْنِينِ آدَصَار وَاللَّهُ خَلَقَ لَنَا بَشَرًا مِنْ مَا بِمِنْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ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 شَاءَ إلى صراط مستقيم وَيَهْدُونَ آمَنًا بالله وَذِكْرِهِ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ إِذْ تَنظُرُونَ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِلَىٰ طَرِيقٍ مِّنْهُمْ مُّورِثِينَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ دَعِ رَأَوْا أَن يُكْتَابَ أَن يَخَافُونَ أَن يَخِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ هُنَالِكَ هُمُ الضَّالُّونَ إِنَّمَا كَانَ وَعْدُ اللَّهِ لِلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دَخَلُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ سَمِعْنَاهَا وَرَأَيْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَرْهَمْهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُبَاشِرُونَ وَأَوَّلَ مَن مِنَ اللَّهِ إلا أن أمرتهم ليغضن قل لا تقسمه طاعة معروفا إذ إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه حم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 لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكّنن لهم دينهم الذي تضالهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا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 وَمَا النار إِلَّا المصير وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِّن قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء فلا تعورا لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. قَوَّاكُنَّ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِذَا بَلَغَ الْأَقْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كذلك يدين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء الذي لا يرجون لكاحا فليس عليهن جناح فليس عليهن جناح ان يطان ثيابه غير متبرجات في زينه وان يستعفف خير له والله سميع عليم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 أو بيوت أخواتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو مالككم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح آتَكُلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتُ جُلوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله تحية من عند الله مباركة طيبة ذانك يبيّن الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه وإذا كانوا معهم على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذل لمن شئت منهم فأذل لمن شئت منهم واستعبر لهم الله إن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 فَالْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُقَالِبُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ بِثَنَى أَنْ تُصِيبَهُمْ بِثَنَى أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَد يَعْلَمُ مَا أَن عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ